إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقعهم نظرة وسرورا وجزاء بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرى فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويُسقون فيها كأساً كأساها زمزم جبيلا عيناً فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً أم اِذَا وَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوّ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَحُلُوّ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّهَا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 نَحْنُ قَالَقْنَا هُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَلْقِيَةُ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يشاء حكيم يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاب الأليم